ببلْلتُثِرُونَ الحيةَ الدُّنْيياَا وَْآخَِةُ خَيرُ وَأَبَقُ إِه ذاَا لَ فِي الصّحُُ فِيأُونَ صُحُ فِي إبَ رَهِيمَ وَموسَ بِسمِْ اللههِ الرَّحْمَانِ الرحيم هلَْ الأتكَ حَديث الغاش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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكرِر إِ مَا أَتَمُذَكِد لَسْتَعَلَيهِ مُ بِم صَيطِد إِلا مَ تَوَلَّا وَكَفَر فَيعَذِبُهُ اللَّهُ الْعَذاَابَ الْأَكبَر إِ إلينَ إَّابَهُم سَُّ إِ عَلَينَا حِسَابَهُم